وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فِيهِ ليقضى أجل مسمى فَكُنْتُمْ فِي يَوْمِ الْقَضَاءِ أَجَلُسَ مَنْ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ وهو القاهر فوق عباده ويوسل عليكم, حفظة ويوسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفتوا رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاتبين قل من والبحر تذعنوه تضرعا وخفية تذعنوه تضرعا وخفية لئن انجانا منها لكننا من الشاكرين قل الله ينك منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أرجلكم أو يلبسكم شئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّفْسٌ مُسْتَقِرٌّ وَتُوَفَّى عَمَّا كَسَبَتْ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يقوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين